ب ش اللي حبك معي ب ل ق ي زادي مرافقي في السفر وبات لذات وبات لذات في ذكركتي بلادي في م ج ي ا لي والسمر وانت عساعات ما تذكر ودادي もっと悲しい、やまなすがむ。<音楽> حبك معي بلكي زادي مرافقي في السفر و ب د ل ا ت و ب د ل ا ت في ذكرك ي بلادي في م ك ي ل ي والسمر ب ش اللي حبك معي بلكي زادي مرافقي في السفر Betty Leddick, we betty Leddick, we decorate the BLD, we make you a lie with the MR. When time is out, I'm at a good one, good to know you. Yeah, م ا الطر ل ه د و شادي يعيش فوق الشجر وبين اغصانها رايه وغادي 「そろーりんご ج んのしび」「ن がんにくんりわ ي ما قصدهمش قصدهمش سوى ع ذ ر جوادي ح ا ا علي ما اثر اسمع يقولولك عني العادي كلام ماله اثر ما قصدهمش قصدهمش سوى ع ذ ر جوادي ح ا ا علي ما اثر مازلت واجب على أ ه د ي مهادي عافر ودادي خير الناس فيهم يحفظون الوداد ا ي يا نور عيني ويا سلوه فؤادي اه ر ق ت ك ما قدر ما بين ع ي ن وبين عيني النوم بادي حيز ع ل ي السفر يا نور عيني ويا وبين ع ي ن وبين النوم بادي حيز علي في السفر د ع ي ش في الحب أ ح ر م ن ي رغادي د ع ي ش في الحب ا ل م ج ي ب والحزن واحذر بخير انتي <تصفيق> وانا انا ل ت ق ي ت ي ساعه انا ل ت ق ي ت ي أعادي كلام ماله اثر ما قصدهمش قصدهمش سوى عزرك جوادي حاشا علي ما اثر اسمع ي ق و ل و ك عني العادي مازلت أثر نزلت واجب على أ ه د ي مهادي ع ا ف ر و د ا ت ي خير الناس فيهم يحفظون ا ل و د ا ت خ ي ر ا ن وانا